والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد المبعوث الرحمة للعالمين صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وتمسك سنتك إلى يوم الدين وبعد فنحن الآن في منزل خالي العزيز الحبيب الحاج السيد محمد حسن حمود من أعيان بل بل يوم سليمان مركز بالبيز محافظة شرقية والمقيم حاليا بالجيزه محافظة الجيزه ونحن الآن في منزله أدعو الله العظيم أن يمتعه بالصحة والعافية وأن ينجح له أولاده في هذا العام وأن يغفر لنا وله ذنوبنا وذنوبه وأن يجعل هذا العام عام خير لنا وله وعلينا وعلى أولاده إنه سبيع قريب يجيب الدعوات والآن مع كتاب الله من خادم القرآن عبد المؤزد عبد الله محمود المقيم محافظة الشرقية بلد بل كفر أولم سلم تليفون واحد وثمانين واحد وثمانين بالبيس الله من الشيطان الطبيب الله أهلاً الرحمن الرحيم إن المستقبلين لا قادق قلنا إن دمليك مقتدين بسم الله رحمة رحيم رحمة علم Oh, <laughs> مليکم الشمس والقمر بحدث Allah oh. All okay. right. الشرقين ورب ب ایم بأي اناء رب قم متكيا ما جنب رعييني Hey <laughs> وَلَوْ الْجَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَحْلَامِ وَلَوْ الْجَارِ الْقَوَاجِعُ جَاءَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَحْلَامِ فَابِئ أَلَى رَبِّ قُمَاتُكَ الْغَنِّ كُلُّ من عَلَيْهَا باني كل من عليها فان ويبقى ويبقى وجه ربك جل جلاله ذلك فبأي آلائی ربی کما core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 لن يقدر عليه أحد يقول أن ما لن اكتب مالا Yeah. أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لدت مالا لبدا فيحسب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له لا ويحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لكت مالا لغة Now! وردر عليه أحد يقول أن لدت مالا أن لم يره ألم نجعله عينا عينيب فان سعيد الا